بسم الله الرحمن الرحيم يقول إ ن ا ل ق ر آ ن كله في التوحيد أ ه م ي ة التوحيد ل أ ن المسلم أ ح و ج من غيره ل م ع ر ف ة التوحيد من أ ج ل أ ن يحققه ومن أ ج ل أ ن يقوم به ومن أ ج ل أ ن يبتعد عما يخل به أ و يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات أهمية التوحيد في العالم ا ل إ س ل ا م ي اليوم ما عدا هذه البلاد التي حماها الله ب د ع و ة التوحيد في العالم الإسلامي المشاهد ع ا ل الإسلامي ا ل م ا ل ش ر ك ي ة ا ل م ش ي د ة على القبور كما تسمعون كما عنها أو راها بعضكم ممن سابق الدين عندهم هو الشرك أ ه م ي ة التوحيد الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميد المدبر يقولون أن بأن هو هو هذا هو التوحيد نقول لهم لا هذا توحيد ابي جهل وابي لهب هذا ما يكفي توحيد المسلمين هو إ ف ر ا د الله تعالى بالعباده ة أ م ي ة ا ل توحيد ا ل ا ل و ه ي ة هو مناطق ا ل س ع ا د ة والشقاوه لا بد من تحقيقه ولا بد من ا ل د ع و ة إ ل ي ه ولا بد من بيانه للناس أ هذه م ي التوحيد ة ه م ل ة إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي لا ينجو أ ح د إ ل ا باتباعها ولا يدخل أ ح د ا ل ج ن ة إ ل ا باتباعها أ هذا م ي التوحيد ة ه أ م ر عظيم يا عباد الله أ م ر ا ل ع ق ي د ة وامر التوحيد أهمية ا ل ت وكذلك ح ي د و المسلم الموحد الذي لا يصدر منه شرك أ ي ض ا يبين له التوحيد الصحيح لئلا يغلط لئلا يغلط يبين له التوحيد الصحيح وتشرح له العقيده ة وتبين ل خصوصا أ و ل ا د المسلمين خصوصا عوام المسلمين خصوصا ط ل ب ة العلم المبتدئين الذين لم يتمكنوا يبين لهم معنى التوحيد الصحيح أهمية ا لا ت و ح ي د ل يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا بهذ الشرطيه من أ س ل م وجهه لله وهو محسن هذا ا ل ل ي يدخل ا ل ج ن ة اهميه التوحيد د ة الله فهناك من علماء الضلال الكثير الذين ل أ ض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول و إ ن م ا أ خ ش ى على أ م ت ي ا ل أ ئ م ة المضلين العلماء الذين يدعون الناس إ ل ى الضلال هؤلاء مغضوب عليهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم يعرفون الحق ولا يعملون به ويدعون إ ل ى خلافه لهوى في نفوسهم أ و ل أ ط م ا ع يحصلون عليها أ و رئاسات يتبوونها ؤ يدعون الناس إ ل ى غير ما يعتقدون و إ ل ى غير ما يعلمون من أ ج ل أ ن ي ت ر أ س و ا عليهم أهمية اهميه ل الناس يقولan أولاد المسلمين أولاد、بيئة. لا ل ت ت و و ح ي بيئة د بعض ع ن م ا ل ع ق د ة ل أ ن م أ و ل التوحيد د بيئة هم م س م و بدون ن ع ع ل ل ي م م ت ن الدين من ومن、بيئتهم. يعني لا تعلمونهم أركان الإسلام ولا تعلمونهم أركان الإيمان ولا تعلمونهم أنواع بلاده لا الإسلام ولا ولا ا ل بيئته و ت هذا إما أنه جاهل أنه لكنه إما ولا يعرف قيمة التوحيد وإما أنه يعلم لكنه مضلل يريد تضليل المسلمين قيمة يعلم مضلل تضليل يعرف يريد اهميه التغشيه لا يكفي ان يقول أ ش ه د ان لا إ ل ه الا الله بدون أ ن ه يعرف معنى هذه ا ل ك ل م ة ويعمل بها ويطبقها ويدعو إ ل ي ه اليها د الأخرى ن ن في في الشرك ا ل وضح ا تبنى الأسلام تبنى الأسلام、للمسلمين. ما للكفار ر يروحون ويندرون تبنى تبنى تبنى تبنى به ويذبحون للمسلمين للمسلمين ويطفون لما له كيف مع هي له ه كيف ذ نغطي رؤوسنا ونتعامى ونقول لا أ ن ت مدعو الناس إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق و إ ل ى الزهد و إ ل ى يعني يقولون الشرك هو م ح ب ة الدنيا في ط ا ئ ف ة تقول الشرك هو م ح ب ة الدنيا أ خ ر ج و ا الدنيا من قلوبكم هذا هو التوحيد يا سبحان الله هذا هو التوحيد و ن ا س يقول و ن لا الشرك هو الحاكميه حكموا خلو المحاكم تحكم بالشرع ع ن م هذا ص ح ي ح ا ل م ح ا ك م تحكم بالشرع مطلوب ولكن هذا ما يكفي هذا ما يكفي حتى لو فرضنا أ ن ه م حكموا المحاكم بالشرع ما دام الشرك موجود وما دام في البلد أ ض ر ح ة وما دام فيها قبور وما دام فيها دعاه ل ل ش ر ك ما يكفي ا ن ن ج ع ل المحاكم تحكم بالشرع ع عليه الرسول الله قال خلونا صلى وسلم لو قال للمشركين م ن ج ت و نبطل الحكم بعوائد ا ل ج ا ه ل ي ة ونحكم بالناس في الشرع ولكن اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى تبقى كل على دينه لكن نجعل محاكم تحكم بين الناس بالشرع وتبقى اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت و ا ل أ ص ن ا م هل يكون هذا د ي ن أ ه م ي ة التوحيد لا بد من تصحيح العقيده اولا ل ا بد من تحقيق لا إ ل ه إ ل ا الله ولا بد من إ ز ا ل ة الشرك ومظاهره من البلد ثم بعد ذلك ت أ ت ي ب ق ي ة أ و ا م ر الدين وشرائع الدين ل أ ن ن ا إ ذ ا حققنا ا ل أ س ا س أ ق م ن ا عليه البناء الصحيح و إ ل ا ح ر ض ن ا إ ن ك أ ق م ت بنايه تتكون من مائه وعشرين د و ر لكن أ ق م ت ه ا على أ س ا س هار ماذا يكون مصير هذه ا ل ع م ا ر ة على م ئ ه وعشرين د و ر على غير أ س ا س تنهار تنهار بمن فيها أ ف م ن أ س س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أ م من أ س س بنيانه على شفا جرف ا ن هار ا ن ه ا ر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أ ه م ي ة التوحيد لو كان البدن متكامل اعظم متكامل وضخم وكبير لكن ما فيه ر أ س ماذا يكون هذا البدن جيفه ة ذ ا جيفة لكن إ ذ ا كان ا ل ر أ س موجود ف إ ن ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان لها ر أ س سليم يمكن تنقطع ينقطع رجله ويعيش ويمشي ويتزوج و ي أ ك ل لكن لا قطع ر أ س ه واعضاءه كلها الباقيه س ل ي م ة ماذا يستفيد كذلك الدين إ ذ ا راحت ا ل ع ق ي د ة راحت دين مهما كانت ص و ر ة صوره ا ل أ ع م ا ل بعد ذلك والان نترككم